لهو دعوه الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء الا كباسط كفيه الى الماء الى بلغ غشاه وما هو ببارغه وما دعى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصار قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخلتم من دونه الأوليان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 أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار بتغاء حلة أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع النهار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 وَمَا أَوَىهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ